ألف لام مين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن, فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرا وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولا قل لمَتذكّر la illa الحق فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المثلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك خاسر انفسهم بما كانوا بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاشا قليلا مما تشكرون دخلناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة استجدوا لأدم فسجدوا فسجدوا أسجد إذ أمرتُك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فهبط منها، قال فهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها الفخر؟ فاخرج إنك من الصاغرين قال أن وذا هذه شجر ولا تقرب هذه الشجره, الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان وليبد بينهما ما ما عنهما من سوءاته لا وطالما إلا أن تكون ملكين وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ Oh, no. تَعْنُ <تار> إِلٰهِيْنَ قَال فِيْهَا تَحْيَوْنْ قَال فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنْ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ, وفيها تموتون Amen. Oh. قُل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أيق الهدى وفريق الحق عليهم الضلال إن هو متخذ الشياطين أولياء وَلَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَغُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِكَ والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلم والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينسل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته هؤلاء. فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكسون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا دايا لجل جمل في <تصفيق> سم من خياط وكذالك نج ذلك نجزي الظالمين الأنهار وقال أصحاب النار أن قد أن قد وجدنا ما Jag <try> har تكبرون دخلوا الجنة لا خوف عليكم